من اشعار <Calmel> Ezel وانا اعرف كيف باروكي زع لبني احدثك من الاسعار اسال وانا وتنفس غرامك والقلب يا سيدي مجامك قد صار من رامي سهامك وامري حبيبي بين يادي جهواك وتنفس غرامك والقلب يا سيدي مجامس كد صار من رامي سهامك وامري حبيبي بين يادي ما أنا او گت أدرى إنك أكلت الكباب عد أشيل هالدنيا وتقعد عاد تدري معك أسعد والناس ما تسوى حواليك أدرى إنك أكلت الكباب عد أشيل هالدنيا وتقعد عاد تدري إني معك أسعد والناس ما تسوى حوالي, حوالي ما شفته مثلك في حياتي يا غلا من أشعار ريمة هواد